فضيلة الشيخ عطية صقر نسمع كثيرا عن فتح المأموم على الإمام فما هو وهل هو جائز أو غير جائز معنى فتح المأموم على الإمام تنبيهه إلى ما يقرأه من السور أو الآيات بعد قراءة الفاتحة وهذا التنبيه قد يكون تصحيحا لخطأ في القراءة وقد يكون تذكيرا له بما يريد أن يقرأه وهو مشروع والأصل في ذلك حديث رواه أبو داود عن مسور ابن يزيد المالكي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا قال فهل لا ذكرتنيها وفي رواية له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فاختلط عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم قال فما منعت وإسناده جيد كما قال الخطابي والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك آية فظن مسور أنها نسخت فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تنسخ وكان يود أن نذكره إياها جاء في فقه المذاهب الأربعة ما خلاصته أن الحنفية قالوا إذا نسي الإمام الآية كان توقف في القراءة أو تردد فيها فإنه يجوز للمأموم الذي يصلي خلفه أن يفتح عليه ولكن ينوي إرشاد إمامه للتلاوة لأن القراءة خلف الإمام مكروهة تحريمة ويكره للمأموم المبادرة بالفتح على الإمام كما يكره للإمام أن يلجأ المأموم على إرشاده بل ينبغي له أن ينتقل إلى آية أخرى أو سورة أخرى أو يركع إذا قرأ القدر المفروض والواجب. والمالكية قالوا يفتح المأموم على إمامه إذا وقف عن القراءة وطلب الفتح بأن تردد في القراءة أما إذا وقف ولم يتردد فانه يكره الفتح عليه ويجب الفتح عليه في الحالة الأولى ان ترتب عليه تحصيل الواجب لقراءة الفاتحة ويسن إن أدى إلى إصلاح الآية الزائدة عن الفاتحة ويندب إن أدى إلى إكمال السورة الذي هو مندوب والشافعيه قالوا يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه بشرط أن يسكت عن القراءة أما إذا تردد في القراءة فإنه لا يفتح عليه ما دام مترددا ولا بد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدها أو يقصد القراءة مع الفتح أما إن قصد الفتح وحده أو لم يقصد شيئا أصلا فإن صلاته تبطل على المعتمد والحنابلة قالوا يجوز للمصلي أن يفتح على ايمانه إذا أرتج عليه أي منع من القراءة أو كان في قراءته غلط ويكون الفتح واجبا إذا منع الإمام من القراءة أو حصل له غلط في الفاتحة لتوقف صحة الصلاة على ذلك هذا واختلاف الآراء رحمه لأنه يتيح الفرصة للأخذ بأحدها دون تعصب والله أعلم